وإياك بستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعيد المقضوب عليهم ولا الضالين لنصدقند ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معربون فأعطبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم ألقونه بما يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعَلَانِيَتَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَكُمْ تَطَّوُّعًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا هَمَزَةً فِي أَنفُسِهِمْ يَصْرُخُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرُ لهم بلههاصول بهُ كَفَ الله اص والله لا ي ق الفاسَ فرح ف فونَ بم ق في خصُون الله وَك يجه بم وَنِيَبِكُمْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَرْجَعَهُمُ اللَّهُ إِلَى طَارِقَتِهِمْ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخُرُوجَ فَقُلْنَا تَخْرُجُونَ مَعِي أَبَدًا فَقُلْنَا لَن تَخْرُجُوا مَعِي أبدا وَلا قَات صَقلوا معخَال في وَل تُصَل على خَدم على قر إم كفَم